ا ل ف ي صوت إن ش ان ء الله إ شاء الله تعالى نكمل هذا المتن المبارك وهو ا ل س ن ة ل ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وعليكم السلام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 ولا ت د ر ك بالعقول ولا ا ل أ ه و ا ء إ ن م ا هو الاتباع وترك ا ل ه و ى و ب ي ن ت هذا بالتفصيل في المرات ا ل م ا ض ي ة وهذا مجمله أ ن ه لا بد من اتباع ا ل س ن ة وبيان فضل ا ل س ن ة والتمسك بها يكمن في أ ن ا ل س ن ة تفسر ا ل ق ر آ ن ولا يجوز أ خ ذ ا ل ق ر آ ن دون ا ل س ن ة ولكن يجتمعان دائما ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وفصل في ذلك ا ل إ م ا م رحمه الله بقوله تضرب تضرب بالعقول القرآن القرآن قياس والسنة وهي وليس ولا ولا ولا الأهواء دلائل السنة لها الأمثال تفسر في الى ان قال انما هو الاتباع وترك الهوى وهنا وجوب الاتباع وترك الابتداع بينه النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث وهذا لا بد منه في اننا اذا اردنا لذلك قالوا ما من مكان فيه س ن ة إ ل ا و أ م ي ت ت ب د ع ة وما من مكان فيه ب د ع ة إ ل ا و أ م ي ت ت س ن ة وجميعنا يريد أ ن يحيي السنن ويميت البدع وهذا يختص باهل ه ل ل والجماعة لذلك س سموا ن ة ب أ السنه ة و م الذين ساروا على هذه السنة وتطبقوها على هذه وتركوا الهوى والبدع ثم قال رحمه الله ومن ا ل س ن ة ا ل ل ا ز م ة التي من ترك منها خ ص ل ة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أ ه ل ه ا و هنا ذكر من ا ل س ن ة ا ل ل ا ز م ة هنا المراد بكلامه أ ن ه يتكلم عن العقيدة يتكلم عن العقيدة عن وذكر هنا من ا ل س ن ة ا ل ل ا ز م ة أ ي من لم يفعلها خرج من ا ل س ن ة و أ ص ب ح م ب ت د ع ل أ ن ه ا ل ا ز م ة فمن لم يفعل هذا الامر أ م ر ل الله تعالى بعد قليل ذ سيذكره ي يكون إن شاء بعد ب مبتدعا ت د ع يكون خ ج عن دائرة السنة إلى البدعة السنة دائرة إلى فلابد أ ن نتنبه لهذا ومن ا ل س ن ة ا ل ل ا ز م ة التي من ترك منها خ ص ل ة وذكر هنا خ ص ل ة واحده ة ولم أو السنن جميع جميع يكن ذ ه السنة ولم ك ذكر ن ر خصلة واحدة ب ا لم يقبلها أو لم يؤمن ب ه او ب بأي أ الأشكال أو ي شكل من الأشكال وبأي أ م ر من ا ل أ م و ر هنا قال لم يكن من أ ه ل ه ا أ ي من أ ه ل ا ل س ن ة أ ي خرج عن د ا ئ ر ة ا ل س ن ة فهذا أ م ر لا بد أ ن نتنبه له فقال ومن ا ل س ن ة اللازمه ة المرة الماضية أن السنة ذكرت في ا م أن ن ع ا الطريقة وهي يراد بها وهي كل ما أ ض ي ف إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير أ و ص ف ة سواء كانت ص ف ة خ ل ق ي ة أ و خ ل ق ي ة هذه ا ل س ن ة وهي م ر ا د ف ة للحديث يعني يكن بمعنى وعكس البدعة السنة من منها من لم واحد قال أهلها تركا لذلك ترك خصلة ا ل ب د ع ة إ ذ ا هو يدخل في ا ل س ن ة أ و ترك ا ل س ن ة فيدخل في ا ل ب د ع ة فاما إ م سنة و إ بدعة إ م ا س ن ة و إ م ا بدعه ة والبدعة تقوم ا على ل و وعلى ى اما ل ل ل وعلى ض ا ع ل ل ل ع ق و في ا ل ن ص واما ص ل الصحيحة ث ا ب ت ة ك فعل الفلاسفة ا و أ ص ح ب المنطق وفعل أ ي ض ا أ ه ل الكلام وقعوا فيما وقعوا فيه وخرجوا عن د ا ئ ر ة ا ل س ن ة ب أ ف ع ا ل ه م هذه والله تبارك وتعالى قال أفرأيت وأدى بصره اتخذ إلهه هوا الله على وختم من علم سمعه هواه الله الله غشاوة إلهه على على وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن ََ يهديه َِِْ من ِ بعد َِْ الله َِّ فهذا َََ الذي َِّ اتبع ََ هواه َََ وَرَحْمَةُ الله فذلك الذي اتبع هوى لذلك سمى اهل السنه اهل البدعه بماذا باهل الاهواء أ ه و ء ب أ ل ل ا أ ه و ا لانهم ب د ع ل خالفوا دين الله تبارك وتعالى فقوله هو من ا ل س ن ة ا ل ل ا ز م ة التي من ترك منها خ ص ل ة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها فهنا ا ل س ن ة لا يعمل بها فقط و إ ن م ا لا بد أ ن تكون مقتنعا بها ومتقبلها وتؤمن بها و إ ل ا ف أ ن ت تفعل كما فعلت فرقة المنافقين فالمنافقون يفعلون أ م و ر ا ولا يعتقدونها ولا, يقبلون يقبلونها ولا يؤمنون ق ب ل ولا و ن ه ا ي بها ينطقون ب أ ل س ن ت ه م ما ليس في قلوبهم لذلك أ ي س ن ة تقوم بها وهنا ا ل س ن ن ة ه ا ل ا ز م ة تخرج من حيزها من لم يفعلها فلابدى أ ن تقبل هذه ا ل س ن ة و أ ن تؤمن بها حتى تعد من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ومن ا ل س ن ة ا ل ل ا ز م ة من ترك منها خ ص ل ة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها من يكن قال الايمان إ ي م ن بالقدر ا ل خيره وشره إ بالقدر خيره وشره, الإيمان بالقدر خيره وشره هنا ذكر ا ل إ ي م ا ن بالقدر وهذا من ا ل ع ق ي د ة وهو يذكر ا ل س ن ة إ ذ ن كما قلت في أ و ل ا ل أ م ر أ ن المراد ب ا ل س ن ة هي ا ل ع ق ي د ة وهذا المراد من الكتاب ا ل س ن ة أ و أ ص و ل ا ل س ن ة ل ل إ م ا م أ ح م د هي أ ص و ل العقيده ة التي ي لو سقطت عن أ ح د لم يعد من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وخرج منها وهنا أ ك د بهذا الكلام رحمه الله أ ن ه من ترك منها خ ص ل ة و ا ح د ة لم يكن من أ ه ل ه ا ا ل إ ي م ا ن بالقدر خيره وشره كلنا يعرف القدر وكلنا يعرف أ ن ه من الله تبارك وتعالى والقدر خيره وشره نؤمن ب أ ن ه من الله تبارك وتعالى وهذا أ م ر غيبي القدر أ م ر غيبي وقد وردت فيه الايات آ ي ت و ا ا ل أ ح د ث ل ل ك ث ي ي ر ة ا ا آ و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة التي تدل على هذا الركن وهو ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن السته وكما قال الله تبارك وتعالى إ ن ا كل شيء خلقناه بقدر فهذا يبين أ ن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقدرته وجعل له قدر وقدر كل شيء في كتاب محفوظ وهنا جاء بكل التي تفيد العموم وهذا يندرج تحت كل شيء أي ليس هناك شيء يخرج عن قدر الله ليس هناك شيء قط يخرج عن قدر الله شيء يخرج هناك عن قط قدر بعكس ا ل ق د ر ي ة الذين نفوا القدر عن الله تبارك وتعالى وهذا جعلهم من الفرق الضالة أهل الأهواء والبدع جعلهم أهل عن من وكما نذكر في حديث ابن عمر عن أ ب ي ه لما ج ا ء و ا كما عند مسلم لما ا عند ج ء ولقي ا و ا كان عبد الله الحميري وما أ ذ ك ر من معه جاءوا ل ابن عمر رضي الله عنه وذكر له أ ن هناك أ ن ا س يقولون أ ن لا قدر و أ ن ا ل أ م ر انف وقبل ذلك ذكروا من ش أ ن ه م و أ ن ه م على علم وعلى قدر كبير ولهم ش أ ن فقال لهم ابن عمر رضي الله عنهما اذا ل ل ه عنهما إ لقيت هؤلاء ف أ ع ل م ه م أ ن ي بريء منهم و أ ن ه م براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر بن الله لو أ ن ف ق أ ح د ه م مثل أ ح د ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر حتى يؤمنوا بالقدر فحكم عليهم رضي الله عنه مع ذكر شأنهم ذكر وعلمهم فما نفعهم ذلك ل أ ن ه م أ ن ك ر و ا ركنا ثابتا صحيحا في الدين ف ح ج م عليهم رضي الله عنه بهذا الحكم والحديث لما رواه عن أ ب ي ه في حديث جبريل المشهور بينما عليه نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وسلم الله الله قال رسول صلى إلى ما ا ل إ ي م ا ن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر وتؤمن بالقدر خيره وشره إذن إن الإسلام سنذكر من عند وابن القدر الله تبارك وتعالى والشر هو خير. كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. وابن تيمية رحمه الله وجل تكلم خيره وشره خير رحمه شيخ تيمية هو رحمه عز في ا ل و ا س ط ي ة وغيرها من مصنفاتها عن القدر وغيره من أ ه ل العلم و أ ف ر ا د لها مصنفات ودرجها ق ا ل أو, أو درجها ابن تيمية الى ب ن تيمية إ درجات وقال إ ن ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى علم الله المحيط بكل شيء علم الله بعلمه القديم ا ل أ ز ل ي كل شيء من مخلوقاته ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة د ق ي ق ة و ج ل ي ل ة هذه أ و ل د ر ج ة أ ن الله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء علم الله تبارك وتعالى بعلمه القديم وهذا من قديم ا ل أ ز ل كل شيء عن مخلوقاته من أ ك ب ر مخلوقاته إ ل ى أ ص غ ر مخلوقاته وكل ما سوى الله مخلوق و ك م اذن نعلم كل ما سوى الله مخلوق ما سوى إ كل ما سوى الله فالله تبارك وتعالى محيط به ويعلمه وسجل ذلك أو كتب ذلك في اللوح المحفوظ أو في كتاب محفوظ والله تبارك وتعالى حفظه إلى يوم معلوم كتب كتاب تبارك أو أو محفوظ يوم في في حفظه وقد ن عنه أنه ب ي عليه صلى صح الله وسلم ا ل كما ع ن مسلم قدره الله تبارك وتعالى قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وهناك اختلاف بين هل خلق القلم أ و ل ا أ و أو غير ذلك ليس مجاله ا ل آ ن المهم أ ن هذا القدر وهذا العلم لله تبارك وتعالى وكل شيء يندرج تحته ولا يخرج عن قدر الله تبارك وتعالى ثم ذكر ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة رحمه الله وقال وهي الايمان بمشيئه الله العامه الشامله لكل الاشياء مشيئة الله اي ل ل العامة ه أ ان الله تبارك وتعالى بمشيئته تسير الامور وكل المرادات وكل المرادات التي م ر ا ا د ا ل ت يشاؤها سبحانه وتعالى والايمان بقدرته التي يخلق بها كل شيء ف م ا من معدوم أو موجود سابق أو س ا ب ق أو ل ا ح ق ص غ ي ر أو ك ب ي ر قولا أو ل ف ع ن د ر لا تحت ص ل إلا بمشيئة الله بمشيئة ب بخلق ا وتعالى ولا توجد إلا ا ر ك توجد ل ل ه و إ ي ج ا د ه إ ي ا ه ا ب م ش ي ئ ت ه وقدرته التي لا يعجزها شيء ف إ ذ ا كل شيء يندرج تحت هذه المشيئة ما من فعل؟ من أ و ح ر ك ة أ و سكون أ و شيء صغير أ و كبير أ و شيء سابق أ و لاحق يالا ويدخل تحت م ش ي ئ ة الله تبارك وتعالى وهنا ظهرت الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان الإنسان وهذا يقولون عليه مجبر مجبر بأن الإنسان مجبر وهذا يرد عليه بأن بأنه يرد ا ل إ ن س ا ن ليس بمجبر و إ ن م ا له م ش ي ئ ة ا ل إ ن س ا ن له م ش ي ئ ة يختار ا ل إ ن س ا ن مخير ولكن هذا الاختيار يقع تحت م ش ي ئ ة الله تبارك وتعالى لقول الله عز وجل إنا فإذن خلقناه العبد يختار كل شيء بقدر من فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر الله تبارك وتعالى يعطيك الخيار ولكن هذا الاختيار يقع تحت م ش ي ئ ة الله تبارك وتعالى ل أ ن ك لا تخرج عن مشيئته ذ هذا ه هؤلاء النقطة الجبرية الأمر لأن يعني يطعنون في هذا الأمر ويردون في النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل ث ا ب ت ة الشرعية الثابتة يردون النصوص الشرعية الثابتة فيرد عليهم بذلك وهناك نصوص ك ث ي ر ة على هذا ا ل أ م ر في الرد على الجبريه ة القادرية وكما أوقفوا أو نفوا ذكرت الذين القدر أيضا قبل في ؤ ل الجبرية ا نفوا ء القدرة أو نفوا الاختيار للعبد وقالوا ب أ ن ه مجبر ولا يجوز أ ن يدخل النار ل أ ن ه مجبر والله تبارك وتعالى يعامل العباد بعدله في الدنيا ويعامل المؤمنين برحمته في ا ل آ خ ر ة فلذلك أ ع ط ى لهم الخيار في الدنيا و يسر لهم ا ل أ م و ر وبين لهم طريق الحق وطريق الضلال و أ ظ ه ر لهم هذه الطرق و ح ق ي ق ة هذه الطرق فالذي يريد أ ن يصل إ ل ى الحق عليه أ ن يسلك هذا الطريق الصحيح ومن أ ر ا د أ ن يسلك الباطل فلا يلومن الا نفسه فكل هذا العبد ولكن فيه مخير ولكن الله تبارك وتعالى يحاسب على ذلك ويقع ذلك كله تحت مشيئه ة ا ل ل و الله والله تبارك ت و علم ا ى ع ل ذلك منذ ا ل أ ز ل وقد كتبه الله تبارك وتعالى قبل أ ن تخلق السماوات و ا ل أ ر ض بخمسين أ ل ف س ن ة فقال الإيمان بالقدر خيره وشره خيره وشره الخير والشر خيره خيره وشره وشره هو من عند الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يقدر الشر للعباد ليريد لهم الخير به يعني إ ذ ا ابتلى الله العبد بمرض وهذا شر ولكن الله تبارك وتعالى يريد به الخير ليكفر عنه سيئاته مثلا أ و ليفعل له شيء بسبب هذا المرض فلو نظرنا إ ل ى شر القدر ل ر أ ي ن ا ه خير فالخير من الله تبارك وتعالى وليس ضر بالانسان إ ن س أو شر ب ا ل إ ن بالمعنى بالقدر تبارك العبد العبد المعروف هذا فيما الله وتعالى الخير الخير يتعلق بالقدر خيره وشره وكله خير وكله خير من عند خيره وشره خير خير يريد العبد الخير يريد العبد الخير ثم قال و التصديق ب ا ل أ ح ا د ي ث فيه اي ل ت ص د ق باحاديث ل أ فيه أي أ ب ح التي د ي ث ا جاءت في القدر و ا ل أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة ومما ذكرت من ا ل أ ح ا د ي ث حديث جبريل ل الذي ذكرت منها أنه سأل الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر منها ما ذكرت خيره وكتبه وشره تؤمن وتؤمن أنه أن قال صدقت و أ ي ض ا حديث ابن م س ع و د رضي الله عنه كما في ا ل صحيح أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال إ ن أ ح د ك م ي ج م ع خ ل ق ه في بطن أ م ه أ ربعين يوم ا ن ط ف ة ثم ي ك و ن ع ل ق ة مثل ذلك ثم ي ك و ن م ض غ ة مثل ذلك فهذه تعبر عن أ ر ب ع ي ن ف أ ر ب ع ي ن ف أ ر ب ع ي ن أ ي م ا ئ ة وعشرين يوما مئة ثم يرسل إليه الله م ك أو يرسل ل ل ا تبارك وتعالى إليه الملك يرسل اليه م ل ك ر س ل ل إ ي الملك فيؤمر ب أ ر ب ع كلمات بكتب رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أو سعيد ف ه ذ او ه ما ي س م ى بالتقدير ا ل ع م ر ي ونلحظ هنا أن هذا يكتب ق ب ل النفخ أو وقت يقول النفخ هنا يقول ثم يرسل إ ل ي ه الملك فيؤمر ب أ ر ب ع كلمات بأكد برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهذا يكتب ويحفظ عند الله تبارك وأجله أو ذلك سعيد وغير عز وشقي وعمله فهذا الله يحفظه الله ويحفظ وتعالى وجل الأوح المحفوظ وغير ذلك عند في من النصوص ا ل د ا ل ة كلها نصدقها جمله ة وتفصيلا ص ن د ق ا جملة وتفصيلا نعم و أ ي ض ا قال ا ل إ ي م ا ن بها أي بهذه اي ل أ ح ا د ث نؤمن بهذه ا ل أ ح ا د ي ث و لا يقال لما وكيف لا, لا يجوز ق ا لما لا ل وكيف أي ي أ ن تتكلم وترد على النصوص ا ل ص ح ي ح ة بمجرد أ ن الحديث جاء بنص صحيح ثابت فهو يقبل ونؤمن به ولا يقال لما هذا ا ل أ م ر وكيف هذا ا ل أ م ر ل ا يسأل ع م ا وهذا يفعل يسألون وهم من المؤمنين أ ف ع ا ل الله تبارك وتعالى ولا ي س أ ل عما يفعل ثم قال إ ن م التصديق هو ا والايمان إ ي م ن بها ا ل ت ص د ق و ا ل إ ي بها ما علينا إ ل الا أن ن ق و س م ع ن و أ ط ع ن ان غ ف ر ا ك ر ب نقول ا المصير لا وليك ن إلا هذا سمعنا واطعنا أ ط ع ن مجرد أنه جاء نص. سمعنا جاء أنه أ نص و ع ن نقول الذين ا ولا الكفار قالوا س م وعصينا فهذا قد وقع و ا في العذاب بسبب هذا القول فمجرد أ ن ه جاء نص صريح صحيح نقول سمعنا و أ ط ع ن ا وبالذات بالنصوص والعقل المأمور النصوص وليس لابد المسائل العقائدية التسليم الصحيحة يعمل للتفكر في عمل هذه في في فيه من من معنى هذا ا ل أ ص ل ع ل ي ك م السلام ورحمه ة ا ل ل لذلك ق ا ل و ل ا يقال لما、وكيفا. لا يقال لما وكيف وكيف ثم قال رحمه الله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد, فقد كفي ذلك و أ ح ك م له فقد كفي ذلك و أ ح ك م له نعم و الله تبارك و تعالى قال لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها ف إ ن كان هناك نص لم يصل إ ل ى عقلك و عقلك قاصر لا يفهمه أو أ غ ل ق عليه عقلك و ك ث ر ة التفكير فيه ربما تصل بك إ ل ى م ر ح ل ة لا ترضاها فهنا تقف, هنا تقف من لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك و أ ح ك م له و أ ح ك م له البعض يقول ما السر في ذلك ما ا ل ح ك م ة وراء ذلك فعليك بالتصديق و ا ل إ ي م ا ن بذلك ولا شيء بعد ذلك ف ا ل إ ي م ا ن بالغيب واجب وهو من الامور أ م و ر ل ع ق ا ئ د ي ة ن ا ل أ م ا ل ع ق ا ئ د ي ة اللهم صل ع ل م نعم فعليه ا ل إ ي م ا ن به والتسليم له فعليه ا ل إ ي م ا ن به والتسليم له هذا هو المسلم الذي ينتسب إ ل ى أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يسلم ويسير على مرضاه الله تبارك وتعالى مثال ه حديث أو مثل حديث الصادق المصدوق الذي ذكرته حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه يوما إلى آخر الحديث فهذا ب ي ا ن ا شاء الله تعالى ف يتكلم ه هنا خير الشيخ رحمه الله عن ح د ي ث ا ل ر ؤ ي ة ولما فيها من ا ه م ي ة أه وامر عظيم ولا بد من اثبات وفهم لهذه النصوص فان شاء الله تعالى ارجعها الى المرة القادمة حتى القادمة ي ع نصل ي ن بها من أ و ل ا ل م ح ا ض ر ة إ ل ى فهم صحيح وسير بطريقه ة صحيحة في ف م هذه ا ل ن صحيحه و ص ص ا ل لأن ذ ه من الأمور التي ضل في ه ا ا كثير من ل فهم ر ر ق فوقعوا الضلة فيما لا ي ي د إنسان ا ف ل ل ه نستعان هذه ا شاء ا يكفي إن ل ل عز وجل ونسأل ا ل ل ل ه ن ا و ل التوفيق والفلاح ك م